لا القرآن وقدر في السرط واعملوا صالحا إني بما تعملون غصير ولسليمان الريح ودوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بينهم فَمَنْيَزِقٌ مِنْهُمْ عَنْأَمْرِنَا أَمْرِنَا بِنَعْدَابِ السَّمَاءِ or إن أجري إلا على الله إِنَّ شَيْئًا يُهِبُكُم إِنْ يَشَأْ بِخَلْقٍ الأزواج كلها مما تنبت الأرض سبحان الذي خلق الأزواج لهم من مثله ما يركبون وإن نشف نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقلون إلا رحمة منا نار متاعا للاحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون إلا ذكر وقرآن مبين وإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا لَا يَخْرُدُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيْنِ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ...van de En Samen met u, meneer de de is funny.